إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكرديه در وقع على متوالي حتى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جدار ما الهجوم شاورا بيشكيش اسلاميين ايرو روجا سبک سربې گیډینګ تری نوچا شریرن خلافت کومن سوپای صفایو میلیشیات رافوزی لګلګ د فراګرنه ارموج لولاته صلاحالدینی هریشکرونو شاو تاندنه بنګین سوپای صحوات مرتدل لولاته جنوب د سپیک جو ولاته صلاحالدینی شیرین خلافت آواهی که بومبرش کری تقاند لسر کومک حشد رفضی نیزی ریا بلس یا گردائی ما بر سامرای تکریته. هر وصال سر عین ری کومک وان کرنه آرمانج بدهانج وان کشتنو برین دار کرن. و دوان پک بر دوام دا سر خلافت شیان او و که سپای صفایی بشوتین لباشور بیجی بروکیتان ول لنیزی که دورا اللاین. كومن صفايو <تصفح> الرافزي كرنا أرمانج ولاتا جنوب شيرن خلافتي بنقه وجهن سباية صفايو صحوات مرتد كرنا أرمانج بهجمارك جولين هون روكيتين كاتيوشا لبنقه ليوا بيستوسيو عامريات الفلوجه هروسا بو بمباي كي چاندي دوريه كي بمشيا سوپاي صفوي كرنه ارماج لعل ختمه الرشيد پنج سرباز جوان هات نكشتن يک جوان افسر بو هروسا سيج الصحوات مرتد هات نه دار كرن بو بمباي كي ديله دورا ول و لدفرة الرشيد آلتك همر يا سبايا صفوي تقاندن ببونباكي چاندي توايلنا فاتنك وشتن سباش بو خداي مزن ولاتا سيناي شيرين خلافتي تنزيرك سبايا مصري مرتد تيگدان لدفرة بلعه روش آغايا رفح هروسا كمينك يا سبايا مرتد كرنه آرمانج بقلين هاونا هر بقلين هاونا كمينة الجورة كرنه آرمانج لباشوري الشيخ زويت ولاتا فلوجة شيرين خلافتي كومن سبايا صفايو بقول هاونا روكيتن خمالي كل باران كرن نزيكي ذراع ديجلة ولا, ولا كرمل حروصال البوسودة يكي سبايا صفايو بشاكيق قناص كشتن. ولاتا طرابلوسي شيرن خلافتي بنقهن مرتد فجر ليبيا بهجمارك كلين هاونا كل باران كرن لروج افاي باجيري سرط ولاتا نينوا لشكرن خلافتي بنقهن مرتد كلين به وروكيتين كاتيوشا قل باران كرن لجياي نيواران ولي دفرا مكشيفة العرب ولحسن شامي ولي ولجوير ولي قوير وارمانجا بتمام جهي خاقيرتن سباش مزن حرل نيزيكي دفرا حسن شامي بنجاهي لواء مرتدين بشمرغا بچل خمالي قل باران كرن ولهاتا بغدا تگدان شوتاندنه همرکه بو بومباي کی چاندیل ده‌ور اطارمیه نزیکی کارگا ادوبیسی توایل نا فاتنه کوشتن جمیلی شاتن پولیس اتحادیا تام بار سپاس بو خدا مازن ویلاته کرکوکی بنگه سپاس صفای حشد الرافضی بهجما را گوله هاونه وروکتن گراد گوله باران کرن لیکارگا الجس ولسرچور ریاق حقل علوس ولا خراسان بکرما کراما خودی لشکرن خلافت شیان جاسوسا که دست سر بکن و حکم خودی لسرویجی بجی بکن. دو گوتنی خادی کل یاسین به خامار لدورا کود ننجر هار. ویراته البرکه کومین رجیم نسایری کرنه آرمانج لباشور باجر البرکه. هروسا مرتدن مرتدین پککی بگلین هاونا گل باران کرن لگندین روشهلات باشور تلبرکه. ولات الجزيرة. شيرين خلافتي بومباكي كان دي تقادن لسر مرتدين بيش مرقاما برا حردان الشور وحردان. حروصة وان كل باران كرين بروكيتين كاتيوشا لتل الشور. ولات حلبي. شيرين خلافتي بنگهين حزب كردين ملحد لجندن باشوري عين الإسلامي كرنا أرمانج بچاكي گران، خديوان بشكينات نوتين روزنامي روزنامي ولايه ديالا رابورتكي فيديو اي بلافاكري غزو بيروز لدور قرطه روزنامي ولايه الخير رابورتكي فيديو اي بلافاكه دم خلق فدغرن لسارجو وارنخا لالبو حما جعاشيرات الشعيطات روزنامي ولايه الجزيره رابورتكي فيديو اي بلافاكر بناو ونشان معهد بن عمر روزنامي ولايه سيناء رابورتكي فيديو اي بلافاكر بناو حرب العقول روجناميه ولايه حمص رابورتا كي فيديو اي بلا غزو ابي مالك التميمي بشدو لدوماي كجبو بير هاتن سرب جرينترينوچا شيرن خلافه كومين سوپاي صفاي وميليشيات الرافضي لجلك ديفرا كرنا ارمانج لولايه صلاح الدين اريش كرن وشاوطاندنا بنغي سوپاي صفاي صحوات مرتد لولايه جنوب بيدميكي سلام ابن براين بك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مثقوبه الصفحات <متصفيق> كالغربال تسعى الى درب الهروب تخبطا تتصادم الارتال في الارتال جيش الروافض يشتكي من باسنا زيدو همو بكل نزال إن اتينا يا روافض فاحذروا إن اتيناكم بخير رجال الحاسرين رؤوسهم لمنيه صابرين بها كصبر جمال لله درم عسكر الأبطال وقع الرصاص على العدى متوالي <مع> حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال أزد أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين ملكهم مستمسكون به بخير حبال هذه نفوسهم سلاح خالق يرمو انفسهم كنضح نبالي إنا لقوم نرخص الأرواح من أجل الإله وكل شيء غالي الله ذر معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدى متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال إن اجتمعنا في الجهاد أخوة نصرا لدين لا لأجل المال اولئك من باع الحياة بزهوها طمعا بجنة ربنا المتعالي الشعر محتار بوصف بائهم أسد الوغى في الحرب مثل جبالي إنا ولدنا والبنادق حولنا والموت نمشي نحوه بجلالي إلهي درو معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت خمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال إلهي درو معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت خمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال